اَنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَرَكَاتْهُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أن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 وَلَهُمْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا فَمَا سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يَنُولُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُهُمْ مَسؤُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الَّثَّرَاءُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 وَكَانَ ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن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 الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم أَوَّنَ احَبَّهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبدِيلاً دَيْنَ يَصِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أو يتوب عليهم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 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ رِصْيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وكان الله على كل شيء قديرا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 بِفاحِشَةٍ م بَينَةِ يُمُفْلَه العذاابُ ضِعفَين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ اللهَّ ي ومن يقتن من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 إن المسلين والمسلماتات والمُؤمنين والماتِ والقانتين والقانتاتِ والصادقين والصادقاتِ والصابِرين والصاضِاتِ والخاشِعين والقاشعَاتِ والمتفَّقين والمتفَّ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 وَالذكِرينََ اللهَّ كَس وَالذكِراتِ أَعَد اللَّهُ لَهُم مَوْفِرَتَو وَأَجرٌ عظمَا وَمَا كانََ لِ مِنِ وَنَام مِنَة إذَا قَبَ اللهَّ ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 حَدٌّ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ وَفَاتَ مَنَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذكرا كثيرا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ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 كَلَّاتِ اللَّاتِ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّكُمْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْ مَمْلُوكَةٍ فَتَبنُوا عَلَيْهِنَّ بُيُوتًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ خَالِصِينَ تي كَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً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 وَادْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَالُهُمْ لِكَيْنَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يُرْجِ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُقْهِ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ فَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا مَا ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي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 وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ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 وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ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 لِّنِّنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبٍ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانَهُ وَإِثْمًا مُّبِينًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ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 فونَ فيِي المدينَةنَ نُغْرَّكَ بِهِن شَُّ لَا يُجَوِرونَكَ فِيهَا إِلاا قاللَ مَلْعُونينَ أَينَ مَا سُقِفُ أُخِذُ وَقُتنوا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 یو متو کلب ہوں ہوں فن اکون تن اپنا رو لگ نور اپنا سدن و رو ن سبیلک رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ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 فَأَقُونَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ